Zmána deká, klúr, útogóriki, a szabár, azmána a szigárki Zmána deká, Tamna bagari Ay kora bagari ايه من الخبر من تجاغي ادر لي غير تيو حسن الرومي Saját lépése szerencsét vádnárom, az virágban hirtelen kijön a modulsz, és kifolyani jár. Zsenetet a vitel felmelőjén يا ني اي جوالني دي تي يا نورسلي سليمان فرحول للهمي قدامي تي نورسلي عيب القروض درر ولا زغرتي فرخ حياتك من اغلي وقود لعرسي وارجزر الصافي تمغرت للقروض اكيد اغدري حاضر انت تايسي قلدي طي كيفي <تصفيق> غير دوري حاضر وتاي سجلهم طيب ارجعوا مال الامام اوريني الدو والسورسلي فن في راد يتوب ابنك يا سليل النضول ما كله في الحياة اذن اتم الاهاتي ما أجل فاليه درموج ناتدي باي النواة العماليتكس العربة دخل فيك عينيك تربي لقر في مثلا ترف ذا غيدوراني اسكول ثاني داتليكم تيزواما نهدرنا تكوناروش ملهيا فيو درنيكي ازمن بي يا كلو تمداينج الخفور سليق قدال <تصفيق> خميس دبوت بردي وين ردي التوينيش كرف اي زكرنا دلفور در من يهتزن مرات انتي كرف فور جاسر دونا كرف فور جاسول الدين a skróf e méjány a tttl e a skróm a dá kímálá nás a skróf i sógr neet a skróf e d gítskróf e ttly نتاه forbittou zay harma ارجيتو يا ردماني بلا تنسى دليدا اه واني غربي العواني كراي وكانها Igazán, hogy a a متني تيلوني دبلوزينات اكتب لك صدق خلدني بلا كالفريالي واس دكان جاي جئت اهل النيور لمز البذوهات الناس ولا لوزن اتي مواصفاني غير بي العوان اللي كرا فات الزالنت اريا اللي سي زما دجمع غير خوف ما ضط طرد عدي سي بلاك يغيس يرى مليون ازم غابني كمن يس هي اللي مرب مريء والوز اللي كمنين القروت نزاي ايي ليش لا بد تزعلوا في سدره ونزت اشتري لي مزامري اورت رسمنا ني راني درسمنا دسينا ارجيك رمعين حردي فك وارسولي ارسل لي حي تهليتا ارهلي كسن توت <تشفت> كان النفس في الكزنني تفرت الدينار سلن يا في لا ختي خديجه غدرر يحرج اسنتي في لا ختي يا اردنتي حبي استرفقت يا دسن اشغلت نتو لا الفريش اجمل ليها سي جامد اركي غيرك يا جمه دار ساوينا جرتي لا اشغل بال ردو وانا سارط في حركاتي اردي تاوين جديد في قديم كان يغرنا الديفان دو كل كبره <laughs> ¶¶